وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْصَتُ عِندَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ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 إِ أَ لائِكُمْ إلاا أن تَفعلوا إ أَْ لائكُم معروفَ كانََذِكَ في الكتابابِ مسطُور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 إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وإذ زاغت, الأبصار وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهِ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذا قال الطائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطالها ثم سئلوا الفتنة لآتوها, لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَّيَغْنِفْعَكُمُ الْفِرَارُ إِن ثَرُم تُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذَا وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل مَّن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِن أَرَادَ بِكُم سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رحمة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 فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالْأَسِنَّةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَأَن يَأْتِيَ الْأَحْزَابُ يَوْدُ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَنِيلًا لقد كان لكم فِي رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وَصَدَقَ الله ورسوله وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعَذِّبَ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 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 والالحافِظينَ فرُوجَهُم وَحافِضاتِ والالذاكرِرينَ اللهَّه َكثير وَذاكراتِ أَعدق الله عدد اللهَّهُ لَم مَغْفِرَةَ وَأَجرًا عظِيم وَماَا كانَان لِمُؤمنِن وَل مُؤمنِنَةٍ إذَا قَضَ اللهَّ وَرَرسُولهُ أَمرًا أَأَكُونَ أن أن لَهُ الخرَةُ م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 لََّا قَضَا زَيد مِنْهَا وَطَرَ زَوْجنَاكَهَا لِكَيلى لكي لِكَلىَا يكُونَ على الْ المُؤْمِنينَ حََج فيِي أَزْواجِئ أَد عائِهِم إذاَا إذَا, إذا قَضَوْ مِنهُ وَطَرَ وَوكَان أَمّ اللهَّهِ مَحَول مَا كانَ عَ النَّبِي مِنْ حَج فيِي فَرَضَ اللهَّهُ لَ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى اللَّهُ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن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 يا أيّهَن النَّبيِي إِا أَسَلنا كَشااهدَ وَبُبَشرَ وَنَذير وَدعًا إلى اللهَّ بإذنِه وَسِاجَمُّنيير وَبَشِّر المُؤملينَ ب بأنَّ لَهُم مِنَ اللهَِّ صَبّ لَ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 ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فما, فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا لَنَا لَكَ أَزْوَاجُكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّك وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فردنا عليهم فيه ازواجهم وما ملكت ايمانهم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 ذَلِكَ أَدَنَا أَتَقرَرَّ عَيُنُهَُّ وَلَا يَحْزََّ وَيَرضَيينَ بِمَا وَيَرضَيينَ بِمَا آتَيتَهُ كلُلُّهُ وَيَرضَيينَ بِمَا آتَيتَهَُّ كلُلُّهُ وَلَّهُ يعلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُم وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًا حَلمَا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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانشروا ولا ولا مستأنسين للحديث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 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا, وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تَبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْمُرْجِفُونَ والمُرجفونَ في المدينةِلَ نُغِيك بِهمْ ثمَُّ لا يجرونكَ فيِيهاَا إَّا قَليلَ مَعونين أين ماَاثُقفُ أُخِذُ وَقُتِلُ تَقتلَ سُنَّةَ الله في الذيذينَ خَلَْ مِن قَ وَلَ تَجدَ لسَُّةِ لاه تبدلَ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 لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون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 والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما